بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته صم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويقتل الذي فضل فضله وإن تول فإني أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إِنَّهُمْ يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بثاك الصدور وما من دادة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 به صدرك أي يقولوا أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأكتوا بعشر صور مثله مفتويات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن أنزل بعلم الله وأن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 ما نراك تبعك إلا الذين هم أغازلنا. وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نظالتهم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عبده فرمت عليكم فرمت عليكم أن وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما اَأَنْتِ بِطَاعِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طردتُهم فَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم الله الله الله أعلم بما في أنفسهم. إني إذا لمنا الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكسو جدالنا فأتنا بما تعلنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما ألتم بمعجزين ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون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 مين ونادى نوح ربّه فقال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال لا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجانين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفل لي وترحمني تكون من الخاسرين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 إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم دوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتالك آلهة عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا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 قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء برجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته طائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 بهم بهم وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم الا هؤلاء بناتني تطهب لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه ام امين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 عليكم بحفيظ. قالوا يا شعير أصلاتك بأمرك أن نترك ما يعبد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرعيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليكم وليه توكلت وإليه أنيب وَيَا قوم لا يجرمنكم شطاقي أن يصيبكم مِثْلُ ما أَصَابَ قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم إليه. إِنَّ رَبِّي إن وَدُودٌ قَالُوا يَا قالوا مَا نَفْقَهُ ما مِمَّا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا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 ذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ونوعض وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله